ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فرجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب قلب إليك البصر يوم قلب البصر خاسئ وهو حسيء. ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب الشعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيأس المصير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 قالوا بلا قد جاءنا نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال